لآل ل ا ق ر موسوعه النابلسي ا للعلوم ن ي الاسلاميه د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 أ و س و ك ه م ا ل غ ا ف ل و ن و ل ل ه ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ل ا د ع و ه ه ا و م ا و ا ا ل ذ ي ن ي ل ح د و ن في أ س م ا ه س ي ج و ن م ا ك ا ن و ا ي ع م ل و وممن ن خ ل ق ن ا أمة ه د و ن ا ل ح ق وبه يعدلون والذين ذ ك موسوعه النابلسي ت د ر ج ه م ح ث للعلوم ا م الاسلاميه ما بصاحبهم جنة إنه ن ر اولم َْ ينظروا َ في ِ ملكوت ََُِ السماوات َََِّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ وما ََ خلق َََ الله َُّ من شيء َ و َ أ َ ن ْ عسى َََ ن يكون َ قد َ اقترب َ اجلهم َ ف ب ِ أ َ ي حديث ٍَِ بعده ََْ يؤمنون من ْ يقلد ُِ الله ُ فلا ََ هادي ََِ له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 لا أ م و س ن ف ع و ل النابلسي ضر إ ا ما شاء الله ولو ك ت أعلم ت ت ك ث ر من ل ل ي ر و م ا مسي ل إن ا إ ل ا ن ذ ي ر و ب شركه ي الهدى شركه و دعويه غير ربحيه ذات و ع ض م و ن ا ز و ج ه م ا ع ي س ك ن إليها وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت بي فلما اثقلت دعوى الله ربهما لئن اتيتنا صالحا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 o h 「私の手を وإن د ع شركه الهدى لا يسمعون و ش ر ا ه م ي ن دعويه م لا ي ر ر ب ح خ ه ذات ل ع ف و و مضمون ر ا ل ع اجتماعي ل ا ه ل ي ن و إ ينزغنك من الشيطان من ب ا ل ل موسوعه عليم إ النابلسي ذ ي ت ق و للعلوم ن ا ل ش ي ط ا ن ت ذ ك س و ا تذكروا فإذا ه م ب ص ي ه شركه ا ن ه م د ى شركه د ع و ي ل غ ي ق ص ر و ن و إ ذات لم أ ت م ا ل و ا ن اجتماعي بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إليه ربه من بصال هذا و موسوعه ا ل ن ف ا س ت م ع و ب ل س و للعلوم ك م م ت ر ح ن الاسلاميه ك ض ر ف و و د اسماء ل ا ل غ د و ه الحسنى ولا تكنا ل غ ا ف ل ي ن إ ن الذين عند ربك لا يستكثرون عن عباده ت ويسبحونه, ويسبحونه وله يسجدون م و س ك ع ن ا ل ن ا ق ل ا ل س ي للعلوم ل ه و الاسلاميه ه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلهثت عليهم آ ي ا ت ه زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون أولا شركه الهدى م شركه دعويه غير ك ربحيه ك من بيتك ذات مضمون ا ج ت م ا ن ي ي ج ا د ل و س و ع ه ا ل ن ا ب ل س إ ل ى ا ل م و ت و م ينظرون وإذ يعدكم ا ل ل ه إحدى ا ل ط ا ئ ف م ي ه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 اسماء ل الله م الحسنى بُشْرًا 「お前は」 ثبت به الاقدار أهداء ب غ شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ولكن, ولكن ر رميت وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ذلكم وان الله هو لكيد الكافرين ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خلق لكم وان تعودوا نعد و ل ا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين يا ايها الذين آ م ن و ا أ ط ي ع و ا الله ورسوله ولا تولوا عنه ولا تغلوا و ت عنه ن أ م ت س م ع و ن و ل ا ت ك و ن و ا ك ا ل ذ ي للعلوم ا ا ل ا س ل ا الله م ك ه موسوعه النابلسي ر ل س م ع ه م و ل و م الاسلاميه و و ه معلون ا أ ي ا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 موسوعه ا ن و أ ل ن ا إ ل ا المتقون و إن أ ل ي ا إ للعلوم ا ا م أكثرهم ت ق و ولكن ن لا ي م ن و الاسلاميه كان ص ت ه م عند ك وتصدية ف موسوعه النابلسي تكفرون ل ل ف ل و ينفقون أ م و الاسلاميه ه م ل ي ص د و ب ي ل ل ه فسننفقونها ث تكون ع ل م حسرا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 فيركمه جميعا فيجعله ل ش ي ق د ر ك ب ا ل ع د و الدنيا و ه م ب ا د ع و قصوى و ا ل ر ك ب أ ح ي ه ذات م ض م و ت و اجتماعي ل خ ت ت ل ل ف في م م ا ا ن ولكن ق ض ي الله ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا وان الله لسميع عليم اذ يريكم الله في منامك قليلا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 له ا م ا ن أ ع ا ل ه م ق ا ل ل ا غ ا ب ل ك م اليوم من ا ل ن س و إ ن ي للعلوم ا ل ا س ل ا ن ي ب ر ي ه هؤلاء دينهم ومن ش ر ك ل على الهدى ل ف شركه دعويه ز غير ر ب ن ي ت و ك ل ع ه ى ا ت مضمون ا ج ت ه ا ع ي ز حكيم, ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إ ن يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم, وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أ ي د ي ك م و أ ن الله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 ذلك ب أ ن الله لم يكن غ ي ر ا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغير بآل ف ر ع و ن و ا ل ذ ي ن من ق ب ل س ي للعلوم ف أ ه ل ك ن ا ه م س ل ا م و ن ي ه م ث موسوعه ي ن م في ك ل مرة ن ا ب ل س ي للعلوم ا ت ل ا س ل ه م ي ه م ف شركه الهدى ف م ل شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل يحب ا ا ل خ ئ ن ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا ن إنهم ل يعجزون و ل انهم ي ح س ب الذين كفروا سبقون إ لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم و موسوعه ن رباط الخير به النابلسي للعلوم ا ل ا من شيء في س ب ي ل ا ل ل ه يوفى ك م و أ ن ه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 بين قلوبهم لو أنفقت لو م ا في الأرض ج م ي ع ا ء الله م ولكن الحسنى بينهم ب ك ا ل っ م في س و ع ه ا ل ن ا ب ل ذ ي ن آ ل ع ل و ن ص ر و ا ل ك ب ع ض ه م أ و ل ي ا ء موسوعه النابلسي ر ك م وبينهم نفاق ل ل ع م ل و ن و الاسلاميه ك ا س ي ا ء بعض إ ل الله ت الحسنى أ ر ض و ا د ك ب و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ء الله ج و وجاهدوا ا في ي س ب ا ل و ا ل ذ ي ن آ و و ى لك ل ا ح م د على ما قطيت و ل الشكر ك ع ل ى م ا أعطيت ن س ت غ ف ر ك ا ل ل ه م من ج م ي ع ا ل ذ ن ونتنه و ب إ ل ي ك ل ا م ن ج الاسلاميه و ت ج ن ن ك إلا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 اللهم متعنا ب أ س م ا ئ ن ا و أ ب ص ا ر ن ا وقواتنا ما أ ح ي ي ت ن ا واجعله الوارث منا واجعل ذ ا ر ن ا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في د ي ن ا ولا ت ج ع ل ا ل د ن ي ا أ ك ب ر همنا و ل ا م ب للعلوم ا و ل ا إ ل ى ا ل ن ا ر م ص ي ر ن ا س ج ع ل ا ل ج ن ة ه ي د ا ر وقرارنا ن ا و ل ا ت س ل خ ن ا شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ج ت م ا ر ي اللهم ات نفوسنا تقواها زكها أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها ومولاها اللهم إ ن ا نعوذ بك من الجهل والكفر والفقر والهرم والنفاق وسيد ا ل أ خ ل ا ق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 إلهنا و س و ع ه النابلسي و للعلوم الاسلاميه ت وأن ت شركه الهدى شركه د ع و ب ه د ي ن ك و ا ر ف ع ب ه ر ا ي ت ك يا ذ ا الجلال ا ل و إ ك ر ا م إلهنا و س ي د ن ا وغاية ر ج ت ن ا و م ن ت ه ا ر ف ع ن ا فاجعلنا من أ ه ل ا ل ح و ض و ا ل ش ف ف ا و غ ر ل ه ا ع و ي ه غ ف ر لنا ل و و ربحيه ن م ذات مضمون م ج ي ب ا ل د ع و ا ت ر موسوعه النابلسي د ي حسنة للعلوم ا ل ن ا ر ا ل ل ه م إ ن اسماء نعوذ من برضاك خ ط ك وبعفرك ن عروبتك و ب الله الحسنى ع ل غ ن ي وما ي ص د و انك ا ح م لله ل رب ا ع ا ل م ي ن الله وصل ع ل ى نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم